ولقد فتنا قبلهم قَوْمَ فرعون وجاءهم رسول كريم أَن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين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 وَتَرَكُوا الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَىٰ مِن جَنَّاتٍ وَعُرُبٍ وَذَرَاعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعَمَتِهِمْ كَانُوا فِيهَا فَٰكِهِينَ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا ﺁخَرِينَ اَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ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 فَتُ بأَبَائن إِ كُنتُم صَادِقين أَهُم قَيٌ أَم قَوْم تُبعيُ والَّذينَ مِنْ قَبِل مَهلَتْناَهُ مِهُ كانَوا مجرمين وَماَا خَلَقُنَ السَّمواتِ وَالْأَررضَ وَماَا بَنَهُ مَا لهِبين مَا خَلَقُناَاهُ م إَِّ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 ما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون